طاه م انزلنا عليك القرانا لتشقى ان تنكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الله السماوات العلى الرحمن على العرش استوى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 وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ۖ كُفُّوا ۖ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم, لعلي آتيكم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَنَمَا أَتَا هَانُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخَلَعْنَا عَن لَيْكَ إِنَّكَ ذَلِكَ الوَادِي المُقَدَّسُ قُوَ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَنعِمْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا ديني واقلي الصلاه للذكر ان الساعه اتيه اكاب فيها لتجزا كل نفس بما تسعى فلا يرضى انك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتربى وما تلك بيميئك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآره أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال الخلها ولا تقف سنعيدها سيرتها الاولى واضم يدك الى جناحك تخرج بيضا اميد غير سمن ان ايه ت من اياتنا الكبرى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 أشدد به أزري وأشرقه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بشيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى وَلَمْ قَضِ مَنَنًا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِنْ أَمْحِلْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنْ فِي التَّابُوتِ فَاقْبَلُوهُ فِي الْيَدِ فَلْيُلْقِهِ يَمُّ بِالسَّاحِلِ فَلْيُلْقِهِ يَمُّ بِالسَّاحِلِ هُوَ <عضو> عِنْدُهُ الْبُلْدُ <لي> وَعِنْدُهُ اللَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّْي وَلِتَصْنَعَ عَلَى عَيْنِي إِذ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أُنْدِلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكَ آيَةً ۖ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي وصلعتك بنفسي إذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تديا في ذكري إذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا ليلا لعله يتذكر أو يخشى قَالُوا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْطُرَ عَلَيْنَا أَوْ أَن نُّطْرَا قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى دنيا هو فقولا اننا رسولا ربك فارسل معنا بدو اسرا الا ولا تعذذهم قد جئناك لايات من ربك والسلام على من اتبع الهدى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 قال فما باب القرون الأولى قال علمها عند ربي لَا كتاب لا وَلَا ربي ولا يهنسا <تصفيق> الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك وَسَنَنَاهُ لَكُمْ فِيهَا سُهُولًا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ زَرْعًا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّدَىٰ شَتَّى كُلُّ مَا عَلَى أَنعَامِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا مُخْرِجُكُمْ وَلَمَّا قَادَ رَائِدَهُ آيَاتِنَا كُلُّهَا فَكَذَّبُوا وَأَبَوْا قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نخلفه فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوًى قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَمَجْعَلَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَاهُ قال لهم موسى وي لكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أنرهم بينهم وأسروا هنجواب قالوا ان هذا من الساحرين يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهب بطريقكم المسنما فاجمعوا كيدكم ثم تص وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعشيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى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 قدَآمَ تُم لَهُ قَبلَ عَنْ آذَن لَكُ إِهُ لَنْكَ بعكُمَّ عَنَّمكُ السح فَلَ أقَ عَ من خلافه وَأَْدُ في مِنْ خِدافِب وَلاَا أُصَلّبَنْ نَكُم فِي جُذ إِ النَّفْلِ وَلَا تَلَمُ أَنْ يُنَا أَشَددُ عَذاَادَب وَذق قَودًَا فِرْكَلَ م جَأَنا مَِدَّنكِ وََّذِي فَقَنا فَقَغِمَا أَن تَقَا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 ثِضَنْهُ مجمَ فَإِنَّ دَْهُ جَهن فَإِنَّ لَهُ جَهنَّ مدَا يَمُثُ فيِيهَا وَلَا يَحيَاب وَن يَأتِ مُؤِ نن قذَعَنْ لَو الصَِ حاتٍ فَْدائِكَ لَمُ جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدُونَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَنَزَّكَ وَلَقَدْ أَرْهَمْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ لِعِبَادِي فَضْلِ إِنَّهُمْ طَرِيقًا فِي بَحْرٍ يَدَسَتْ لَا تَخَافُ صَرِيفَ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَدْعُ سَنَا تَخَافُ ضَرَرًا وَلَا تَخْشَى فَاتْبَعْهُمْ فِي الْعَوْنِ بِدُنُودِهِ فَغَشَّهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشَّهُمْ وَأَضَلَّ فِي ذَعْنٍ قَوْمَهُ وما يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ أَيْمَنَ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ أَيْمنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ المن قُلُ مِن طَغَيْتَ فِيمَا رَزَقْنَاكُم وَلاَ تَطْغَوْا فِيهِ وَلاَ تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ تن تن وما اعجلك عن قومك يا موسى قالهم اولئك على اثر وعنتم اليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك كانوا اظن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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فطلفناها فكذلك ألقى السامر فأخرج لهم عجدا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله فَنَنسك أَفَل يَرغن أََّ يَتِع إلَيهُم قَلََوْن وَلَا يَِّكُ لَهُم ضَغل وَد نَف وَلَ قَد قَالَ لَهُم ه مِ قَِ يَا قَِ إَِّ مَا وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَحْمَنٌ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَحِيمٌ فَاتَّبِعُوا لِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّذَرَهَا عَلَيْهَا عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قال يا هارون ما منعك إي رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعشيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتُ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُضْ قَوْلِي قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرُ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فانهب فإن لك في الحياة أن تقول لا بساس وإن لك موعدا لن تخلف وانظر الى الهك النبي على ان عافا لا محرقا انه ثم لننسفنه في اليم من سفاء انما الهك الله انما الله الذي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 خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حلا يوم انفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بِمَا يقولون إن يقول أنفلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا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 والخاشعات في الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يوماً لللات فوعش فاعث كنا من أذن له الرحمن رضيا له قلنا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا مَا شَاءَ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَنُوبِ وَعَنَتِ وَقَدْ خَابَ مَن حَمَلَ ظُلْمًا وَمَن يَعْنِ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا نَفَا فَلا يَخَافُ الْمَوْتَ وَلَا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَصَوَّبْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ وَصَوَّبْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَى اللَّهُ مَلِكُ الْحَقِّ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زده علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ الْمُجْرِمِينَ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ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 فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخشفان عليهما من ورق جنة وعشا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهدقى منها جميعا بعضكم لبعض العدل فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فَإِنَّ دَأْمًا عِشَتًا ضَنَكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَحْشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَنَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَنُزِعْنَا مِن تَحْتِهِمْ وَأَنجَيْنَاكَ مِمَّا فَسْتَضْرَعَ عَلَى مَا يَقُولُونَ تصبر على ما يقولون وسدح بحمد ربك قبل طروع الشمس وقبل غروبها ومن آماء الليل فسدح وأطراف النهار لعلك ترضى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 وَلَوْأَا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابِ مِنْ قَدِلِهِ لَ قَالُوا لَ قَدُوا رَبّنَا لَوْ ل أَْْسَلْتَ إلَنَا رَسُولهُ فَنَتَّ بِعَ آياتاتِكَمِهُ قَدِلِأَن قُلْكُدُم متََب بِش فَتَرَب دَعش فَسَتَعَمُونَ مَنْ أَفادُ الشِراطِ السَّوّ وَمَن تَندَ